بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعد، واليوم الموعد، وشاهدي ومشهود، وشاهدي ومشهود، قتيل وشاهد أصحاب الأخدود. قد أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قروض Alu I mean, السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد <تصفيق> بَئْسَ الشَّرُّ مُنِيْنِنَا وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَلَهُم عَذَابُ جَهَنَّمَ وَعَلَيْهِمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ, إن الَّذِينَ بَتَلُوا ثم لن يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَأَلُوا الَّذِي مَا يُرِيدُ سَأَلُوا الَّذِي مَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ فرعون وتمود بل الذين كفعوا في تكذيب بل الذين كفعوا في تكذيب والله من ورائهم محيط وَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ في لوح